فارس مرعب يخيف ليل مكة ليالي رمضان بمكة تعج برائحة الخمر وغطيط السكراء إلا أن بيوتها تحترق بزفرات المؤمنين كزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. التي يحرقها الشوق لأبيها وأخواتها وفي بيت غير بعيد عنها كانت عمة أبيها عاتكة بنت عبد المطلب خائفة تحدق بفارس مخيف يصيح بأعلى مكة يا آل غدر ويا آل فجر اخرجوا لمصارعكم في ليلتين أو ثلاث ثم انحدر الفارس فدخل المسجد على راحلته فصرخها ثلاث مرات فاجتمع الرجال والنساء والصبيان وقلوبهم تطير فزعا ثم قفز براحلته على ظهر الكعبة فكرر صيحته حتى سمعها كل سكان مكة ثم قفز فإذا هو فوق قمة جبل أبي قبيس فصرخها ثلاثا ثم قبض بيديه على صخرة عظيمة فاقتلعها من الجبل ثم طوح بها بكل قوته نحو أهل مكة تهوي ولها دوي مخيف وما إن ارتطمت بالأرض حتى حتى تفجرت شضايا تتطاير في كل اتجاه فلم تترك بيتا في مكة إلا أصابت نهبت عاتكة من نومها خائفة وفي الصباح انطلقت إلى بيت أخيها العباس فأخبرته برؤياها وقالت له لقد خشيت على قومك أن ينزل بهم شر ارتجف العباس خائفا على مكة وظل مهموما حتى أقبل الليل فلقي صديقه الوليد بن عتبة فساره بالقصة وأمره بكتمانها. افترق الرجلان، لكن سر مثير كهذا لا يستطيع الوليد كتمانه، فأفشاه لأبيه، وهذا أفشاه لأخيه، وظل السر يفشو وينتشر حتى. حتى وصل إلى أبي جهل الذي وجد فرصته فبكر إلى مجلس قريش صباحا ولما أقبل العباس وبدأ بالطواف بالكعبة تحمس أبو جهل فناداه يا أب الفضل إذا قضيت طوافك فأتنا انتهى طواف العباس فاتجه نحوهم فعاجله الطاغوت قائلا يا أبا الفضل ما رؤيا رأتها عاتكة نظر العباس إلى الوليد وقال ما رأت من شيء قال بلا ثم أخرج بقايا حقده على نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء إنا كنا وأنتم كفر سيرهان فاستبقنا المجد فلما تحاذت الركب قلتم منا نبي فما بقي إلا تقولوا منا نبيه سكت العباس وانصرف مهموما فلامت سكوته نساء بني هاشم لكن مكة كلها شاهدت في الغد آثار فارس الليل شاهدت بعيرا ينزف وشاهدت راكبه قد شق ثوبه يصيح صياحا أصاب الطاغوت بالجنون